تَمَنَّىٰ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَهُ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ دَرَّرَ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ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 111. وزيتونا ونخلا 112. وحدائق غلبا 113. وفاكهة وأبا 114. لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يَسْفَرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ إِمْرَأٍ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ أُجْوُهُ يَوْمَ إِذٍ ضاحكة مستبشرة 122. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 124. هم الكفرة الفجرة